وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه فإن أخذ ما أعطيتمهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا طبعا الطلاق لا بد أن يكون له سبب أما التطليق بدون سبب فهو أذية وضرر على المرأة وهنا المقصود بها الطلاق الذي له سبب وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذون ما اعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة وموده واستمتاع واطلاع على الأسرار فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه وذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه على أن هذا الأمر قد أحله الله بكلمة وحرمه بكلمة فعلى المرء أن يعظم حدود الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء فإن ذلك محرما إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذه عليه ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات ابائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكها وهنا انتبه أخي الكريم وساء سبيلا على الإنسان أن يسلك في هذه الدنيا سبل النجاه في الطريق إلى الله تعالى وليحذر الإنسان سبل الشيطان ويحذر الإنسان خطوات الشيطان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 حرم الله عليكم نجاح امهاتكم وان علونا أي ام الام وجدتها من جهه الاب او الام وبناتكم وان نزلنا اي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلنا واخواتكم من ابويكم او من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علونا وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وأبائكم وإن علونا وبنات الأخ وبنات الأخت واولادهن وإن نزلوا وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 فقد عفى الله عنه <تصفيق> إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها أقول هذا الوارد في السنة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخارتها قد أخذ من هذه الآية وأن تجمع بين الأختين لماذا باعتبار قضيعة الرحم لأن الإنسان لو جمع بين الأختين فإن الزوجه الأولى تتضرر بالثانيه ولذلك سمي الضره هي الجمع بين الأختين حتى لا تتقاطعا وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخارتها يتحقق ما يتحقق في الجمع بين الأفتين من فوائد الآيات إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليها او الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها حرم الله تعالى ان زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة والشرع قد جاء بالإحسان إلى أصدقاء الآباء فكيف يتزوج الإنسان زوجة أبي بين الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضا تعظيما لها وصيانة لها من الاعتذام إذن نظام الأسرة قد جاء في غاية التفصيل في دين الله تعالى وكذلك جميع الأمور التي قد جاءت في الشر كالبيوع والحدود والعبادات قد جاءت في جميعها تحقق مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة وتتكفل السعادة للمرء في دنياه وفي آخرته فالحمد لله الذي أكرمنا بنزول القرآن